الحمد م الرسمي م و ق ع الشيخ لفضيلة سيد حاج رحمه ا لله يقدم لكم هذه المادة, لكم هذه المادة الحمد لكم لله هذه رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن في معيتنا اليوم فارس من فرسان ا ل إ س ل ا م وبطل من أ ب ط ا ل ا ل أ م ة وعلم من أ ع ل ا م التاريخ وقد اخترت الحديث عنه مواصلا وهو الزبير ا بن العوام ا بن خويلد ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي ا بن كلاب ا بن م ر ا بن كعب ا بن لؤي ا بن غالب ا بن فهر وكل من ينتهي نسبه إ ل ى فهر قرشي ل أ ن فهر هو قريش نفسه الذي تنتسب إ ل ي ه قريش ك ا ن يسمى في ا ل أ ص ل فهرا خ د ي ج ة رضي الله عنها عمته خ د ي ج ة بنت خويلد بن أ س د الزبير بن العوام بن خويلد بن أ س د أ م ه ص ف ي ة بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ن ش أ الزبير عندها يتيما فكانت ت ق ص عليه ليشتد وليكون رجلا فقيل لها ستهلكيه قالت من قال أ ن ي أ ب غ ض ه فقد كذب إ ن م ا أ ض ر ب ه حتى يلب ويهزم الجيش و ي أ ت ي بالسلب ترتجز و تقول بهذه ا ل أ ب ي ا ت وهذا فيه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الكثير من ا ل أ م ه ا ت بل وحتى ا ل آ ب ا ء يغرقون ا ل أ ب ن ا ء في شيء كثير من الدعه والترف مما يفسد ا ل أ ب ن ا ء في المستقبل فلا يستطيع الطفل بعد أ ن أ غ ر ق بالدلال والدلع الشديد والعطف الزائد حتى إ ذ ا كبر تقاعس عن تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته كرجل مسؤول ولو أ ن ه استطاع أ ن يقول ا ل ح ق ي ق ة لقال ضرني أ ب ي أ و ضرتني أ م ي قالت من قال أ ن ي أ ب غ ض ه فقد كذب كان خاله وصفي حمزه شقيقها فصفي أ م ه كانت ترسله مع خاله ل م ل ا ق ا ت ا ل أ س و د هو طفل ف إ ذ ا قالت أ خ ر ج اليوم مع خالك وبكى ضربته فكان الناس يقولون لها هو لم يبلغ بعد هذه السن تقول من قال أ ن ي أ ب غ ض ه فقد كذب إ ن م ا أ ض ر ب ه حتى يلب يلب معناه ي ب ق قوي ويهزم الجيش و ي أ ت ي بالسلب ولقد صدقت لما طلب عمرو بن العاص في فتوحات مصر مددا أ ر س ل إ ل ي ه الزبير بن العوام وقال له أ ر س ل ت لك جيشا قوامه أ ل ف فارس أ ل ف فارس لنفر واحد بس. لانه و ح د بس ل أ مما هو شافع ربوه ت ع ش و ف ا ل ت ر ب ي ة هنا يا حرامي ت ع ا ش ي ن ه بالله بعد ة لو مشف الظلم ما ي ت ل ف ت كان كيس ساكت يعني ك ش ك ل ب و ر ي ق م ج ا ر ي ي ا خ د الشوطه ت ر ب ي ة خ ا ط ئ ة ف أ ن ا أ و ل درس استفيده من الزبير بن العوام كما سوف ترون بعد قليل أنه فارس رضع ا ل ف ر و س ي ة من أ م ه أ م ه هي التي قتلت اليهودي يوم ا ل أ ح ز ا ب ضربته بعمود ف ص ط ا ط ه ا حتى وقع مغشيا عليه وقتلته ص ف ي ة بنت عبد المطلب أ خ ذ ح م ز ة وبالتالي كان الزبير بن العوام بطلا أسلم الزبير بن أسلم ل ا ع وعمره ا م و خمس ع ش ر ة س ن ة وسنه أ ل الزبير م و س ق ر ي ب من سن علي و ط ل ح ة وسعد كانوا في أ س ن ا ن ه م متقاربون طلحه بن عبيد الله وعلي بن أ ب ي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أ ب ي وقاص كانوا ج م ي ع متقاربين في السن يقول أ ه ل السير أ ن الزبير أ و ل من سل سيفه في سبيل الله أ و ل واحد طلع السيف من جرابه ورفعه الى المشركين ذا الزبير بن العوام وكان في ا ل س ا د س ة أ و ا ل س ا ب ع ة عشر من عمره بعد أ ن أ س ل م بعامين سمع أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قد قتل فشهر سيفه م ص ل ت ا يحمله و يشق م ك ة من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا حتى لقي النبي فقال له كنه كنه يعني دخلوا دخلوا فلما ر أ ى رسول الله صلى الله عليه و سلم شام سيفه يعني نزلوا فقال له ما هذا قال سمعت أ ن ك أ خ ذ ت قال وما تريد أ ن تفعل قال لاقتلن ا ل به من أ خ ذ ك فدعا له ولسيفه بخير ده في مكه شايل سيفه عمره سبعه عشر سنه ما كيف ياخذوا تل شافع مش ي ص ا د ل اسود وشافع سبعه عشر سنه ة د انت بتخلعته ت ي و سبعه عشر سنه شيل سيف حب في م ك ة كله انت بتقول ده ما ممكن ا م انتقالوا سبعه عشر س ن ة من ناس ب س ت و ن بتفرجي ز ب س ت و ن هم انتقالوا تفرجي ز ب س ت و ن قال سبعه اشهر سنه وبيعمل بيعمل, بيعمل الله دقمك كله سبعه ا ش ه سنه تقع ش ن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فارس لا يشق له غبار يوم بدر خرج الزبير م ق ا ت ل وقد لبس عمامه صفراء حتى قال عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير بن العوام عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير بن العوام يقول جدي الزبير العوام ابن ع م ة أ ح م د ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء غ د ا ت بدر كان أ و ل فارس شهد الوغى في ل ا م ة صفراء نزلت بسيماه الملائك ن ص ر ة عند الحياض يوم ت آ ل ب ا ل أ ع د ا ء أ و يوم تكالب ا ل أ ع د ا ء معناها الزون عباس ال عوام لبس عمى صفراء لما نزلت ا ل م ل ا ئ ك ة يوم بدر نزلت وعليها العمائم الصفراء دا معنى كلام الحفيد عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير يقول جد بن ع م ة أ ح م د ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء غداه بدر كان أ و ل فارس شهد الوغى في ل ا م ة صفراء نزلت بسيماه ا ل م ل ا ئ ك ن ص ر ة عند الحياض عند يوم تكالب ا ل أ ع د ا ء ويوم بدر خرج رجل من المشركين يقال له عبيده بن سعيد بن العاص تدجج بالحديد وما ظهرت منه إ ل ا عيونه اتعب الناس ب يكتشفون يضربوا في ما فخرج في الحديد فخرج إليه الزبير بن العوام وطعنه بالرمح في عينه. قال بن الزبير وطعنه عينه لما أ ر د ت رمحي وضعت يدي على ر أ س الرجل وسللت الرمح سلا ابو تمرك يا من الكافر ده ل ما بنجاهد الجهاد عليه والحمد لله حسن من بعيد بعيد يا أخي فينا تمرك ك ف في طعنوا عينه دخلوا ا ل ر ح إلى الحد ل ا خ لما سلة سلة الراجل ما جاي ما قدري بتاعه الزبير خدتك وروعه قراص الراجل وجذر الرمح في بن ت تر ا يا ع ه م طلعه العوام ز ب بن ي ر ا ل يوم أ ح د جاء طلحه بن أ ب ي ط ل ح العبدري على جمله يدعو الناس للبراز ا ل م ب ا ر ز ة وبجراه أ ة إنبزهم ن ق د ر يا دارية ناسة قلت الجنة يزود شو زود عليك الله؟ فخرج إ ل ي ه الزبير واقتحمه على جمله و أ ل ق ا ه على ا ل أ ر ض وذبحه وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته ا ل م ش ه و ر ة التي حفظت عن الزبير وقيل أ ن هذه هي مناسبتها ل أ ن النبي قال له يا زبير لو لم تخرج إ ل ي ه أ ن ت لخرجت إ ل ي ه أ ن ا ما ف ض ل إ ل ا يخرج ل ه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعندها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال الحديث الصحيح م ن ا س ب ه ان لكل نبي في ا ل ج ن ة وحواري وحواريه في ا ل ج ن ة الزبير بن العوام و الحوار المتابع و اللصيق أشكد ا لما و ل ل د قال جدي ابن عمه أ ح م د ووزيره عند البلاء يعني طوال ل ا ز م ه قال إ ن لكل نبي حواري و حواري و حواري النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو الزبير بن العوام إ ن لكل نبي حواري وحواري, وحواري في ا ل ج ن ة الزبير بن العوام وقيل هذه ا ل م ن ا س ب ة قالها يوم ا ل أ ح ز ا ب وكان للزبير أ ي ض ا يوم ا ل أ ح ز ا ب موقفا لما جاءت قريش تقاتل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقف على ر أ س جبل رجل يسمى نوفل ا بن عبد الله ا بن ا ل م غ ي ر ة المخزومي برضو من المشركين لكلهم قتلون الزبير و الزبير اصطرع معه تقاتلوا بالسيوف الناس في الجبل في ا ل ن ه ا ي ة ق ا ب ض و ا ثم إ ذ ابيهم ي ن ح ذ ر و ن من الجبل قال الصفي للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ايقتل ابني قال لها ابنك يقتله أ ي ه م ا وصل الحضيض أ و ل ا مقتول ا ل ب ي ع في ا ل أ و ل ده قلب ذ ك ت ل فالرسول يدعو و المسلمون ي د ع و ن ا فوقع نوفا أ و ل ا وعلاه الزبير فطعنه بالخنجر فقتله جاء طالعني ب ف وفي ق وقتله و البخاري أ ن الزبير رضي الله عنه في البخاري شهد اليرموك مع المسلمين المعركه ي ر و ا ل م ا ل ف ا ص ل ة مع الروم جاء الروم في م ئ ت ا ألف فارس أو في مئتي الف فارس في م ئ ت ي أ ل ف فارس دي نهاية ن الروم ا ك تشرف ت ا ل ص ح ا ب ة بحضور الزبير فقال له الذين معه في ا ل م ع ر ك ة يا ز ب ي ر أ ق د م ن ا ونحن معك قال ل إ ن شددت كذبتم البعم ولم تدر و ا عليهم حديث البخاري ن ا س ص ح ا ب ة كلهم يرموك قال لاخي انتم ش ي قدامنا ك ا ت ل ح ب ك ا ت ل معك قال لهم لم تدروا الشيء ي د ر و ا عليه انت يا ن ا س قالوا افعل فشق بفرسه جيش الروم من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه ورجع شاقا له شق مائتين الف بفرس و شقاهم ك د ه بشايد سيف وقال ر ف ي و وجه ن ا ي و ن ز و ل ب ا ا ر و م ف ي قال هذا لك ففعل م ر ت ي ي ن انا خي الشيدة الشيدة والله أ فس ما قادر أ ق و ل إ ل ا طبعا الزبير في ناس في السودان ك ت ا ر بينتسبوا ن ت س ب ل ا س ك ا ر ب ن ت ل ل ز ب ي ر بن العوام و أ ظ ن و ا ديل الكواهل أ ظ ن و ا ك د ه الكواهل أ ظ ن و ا ب ن ت س ب و ا إ ل ى الزبير بن العوام الزبير بن العوام فارس من الفرسان والله ما فيه كلام في ش ج ا ع ة م ن ق ط ع النظير قال عروه بن الزبير ولده لقد وجدت في عاتق أ ب ي جرحان غائران ي و أ ن ا طفل صغير أ د خ ل أ ص ب ع ي أ ل ع ب بها قال في كتفه ن ا جرح لجوه قال هو شافع ب د خ ل صباع يلعب قال, قال جرحان يوم بدر وجرح يوم اليرموك جرح جرحان غائراني يوم بدر وجرح جرح غائر يوم اليرموك تزوج الزبير ب أ س م ا ء بنت ابي بكر رضي الله عنها وسنفرد ل أ س م ا ء درسا لكن الذي يهمني هنا ش ه ا د ة أ ب ي بكر ص د ي ق للزبير كان فيه ح د ة ف ح د ى على أ س م ا ء م ر ة شد على شديد فذهبت مغضبه الى أ ب ي ه ا قال لها ارجعي الى بعلك إ ن الزبير رجل صالح دو صديق بكر ج ا زعلان منه ش ك ل ه وشد عليها قامت زعله ب و ا لو م ج ت لابوها قتلت عمل لي وعمل لي وعمل لي. قال ارجعي ل الى ب ا ر ل ك إ ن الزبير رجل صالح وهذه ش ه ا د ة ع ظ ي م ة من أ ب ي بكر الصديق للزبير بن العوام ولقد ولدت له عبد الله بن الزبير طبعا تزوج الزبير مع اسماء ع ا ت ك ة بن تزيد بن نفيل ز و ج ة عمر بن الخطاب بعد أ ن قتل وهذه ا ل م ر أ ة ع ج ي ب ة قتل زوجها ا ل أ و ل قبل عمر وهو عبد الله بن أ ب ي بكر الصديق ثم تزوجها عمر فقتل ثم تزوجها الزبير فقتل وهي تحته وقتل الزبير بعد و ا ق ع ة الجمل ذكره علي بن أ ب ي طالب ب و ا ق ع ة لما خرجوا للقتال يوم الجمل كان الزبير وعلي يحبان بعضهما جدا طبعا الزبير لما هاجر, هاجر حبش ا ل أ و ل ى ب ا ل س ب ه هاجر الزبير صاحب هجرتين هجرت ي ا ل ح ب ش ة ا ل أ و ل ى وفي ق ص ة ع ج ي ب ة جدا لكن ن ا د ر ة في كتب التاريخ أ ن الزبير جاء إ ل ى ا ل ح ب ش ة ونزل مع النجاشي وقاد النجاشي م ع ر ك ة النجاشي برضو ب ت ك ل م عنه جايين ان شاء الله ب إ ذ ن الله وقاد مع النجاشي م ع ر ك ة قاد النجاشي م ع ر ك ة ضد خصومه من أ ب ن ا ء عمومته النجاش عنده ق ص ة ط و ي ل ة كان هو أ ب و ه الملك لكن ما عنده جنه إ ل ا واحد بس النجاشي ذا وعندو أ خ و ه تاني الملك ده عنده أ خ و ه له عم النجاشي ا ن ه تسع أ و ل ا د فالاحباش قالوا الرجل ا ل أ ب ده كان مات والنجاشي مات الملوك ب ن ت ه ي فينا فقالوا لعمه اقتل أ خ و ده واستلم انت الملوك واقتل الولد فعمه رقلوا باعوا فبيع النجاشي في ج ز ي ر ة العرب لما ا ل أ و ل ا د مسكوا ملك ا ل ح ب ش ة اضطرب عليهم ا ل أ م ر جدا ما قدروا تسع أ و ل ا د خمور وضل ما قدروا ي ع م ل أ ي ح ا ج ة ك ا د ي خ س ف ل و فقال الناس لا ي ص ل ح و ملككم إ ل ا ابن مليككم ا ل أ و ل فجاءوا إ ل ى النجاشي في ج ز ي ر ة العرب لقوه ب ح ل ب ل ه في غ ن م ا ي ة لواحد من ا ل أ ع ر ا ب اشتروا حالنا س و عربي قال لك ان دار الدنيا كلها مديريه ازود ملكنا اشتروا رجع بقوملك لمن جوا ا ل ص ح ا ب ة الالقساوس الناس قريش رسوا للنجاشي هدايا مع عمري بن العاص فقال لهم النجاشي ردوا عليكم ا ل ر ش ا و ة ف إ ن الله عندما رد إ ل ي ملكي لم أ ع ط ه ر ش و ة لا انصفنه لا يقول كلامه ذ لا يقول كلامه بعدك ذ أ و ل ا د ع م ه قادوا ضد ث و ر ة النجاشي قام قال للمسلمين شنو قال لك ي في نهر وناس ت ح د ي ه من المستغربين في النهر ذا شنو كان في نهر قام قال لهم خليكم المعركه غرب النهر قال له م خليكم شرق النهر و د ه الشاهد بتاعي قال له م خليكم شرق النهر لو انتصرتوا كونوا مكانكم والله النجاشي ده ياخي النجاشي ده لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله إ ل ا اتكلم عنه برا وبس النجاشي ده براو اسمه أ ص ح م ة بن ا ل أ ي ج ر أ ص ح م ة بن ا ل أ ي ج ر رضي الله عنه النجاشي قال له خليكم في الشرك نحن في الغريب ا ل م ع ر ك ة كان أ ن ا ف و س ت ا خليكم محلكم ب ر ج ع ك م وكان فازوا علي ه فروا ف ا ل ص ح ا ب ة واقفين قال لي على النهر و ذ ي ك بتحارب بينك وبينته ا النهر والحريق دايره قال فحمل الزبير بن العوام ثيابه على ر أ س ه وحمل سيفه وقطع النهر وشارك مع النجاشي في المعركه ل م ا وأنصار فالآخ الزبير ج ر وبين بين سلمه بن سلامه بن دقش قال لو ده ا ت أ خ ذ مع بعض كان لكنه كان يحب علي جدا فمره علي بيضحكه فقال النبي للزبير أ ت ح ب ه قال نعم قال لتقاتلنه و أ ن ت له ظالم قام زكروا قالت تذكر زمان والانا في ا ل م ع ر ك ة الرسول ما قال ل كدا طوال الزبير دخل سيف ومشى في م ن ط ق ة اسمها وادي السباع نام الزبير فجاءه عمرو بن جرموز وفضاله بن حابس فقتله عمرو بن جرموز هو نائم أشكد قالت ع ا ت ك ة زوجته ترثي الزبير الفارس أ ن يقتل غدرا قالت أ ي ا عمرو حين أ ت ي ت ه هلا نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد قالت لنا خواف جبان زول ولا زول、جبان. قالت ل ت أنت ك ن ت ت ك م ه ك ا ن صحيه ب ع د كم تعلّو ا اتأثّرت جداً قلت لي قلت لما جيته كانت تصحيه. لا طائشاً لا طائشاً الجنان ولا اليد تقول قلت جيته تصحيه لوجدته قالت بشنو له كثلة كم زي ذي يعني رعش ما ما بخاف غ م ر ة قد خاضها ب تتكلم عن زوجها والله صدق كم طبعا يا اخوانا والله النسوان ذات الزمان أزول موت الله من ب رثت و والله ه يحس أمرة ر الشعر المرد ث ي فيه دي يجيب أنه المرد عليك المنجيبك كيف؟ ك ما حسوا أنه رثت زوجها ق ت ل ه كم غ م ر ة قد خاضها لم يثنها عنه طرادك يا ابن فقع القرقدي المهلم القرق ما قتلت عليه تقدر كنت ب خلاصه كده ق ل ت انت كان جيت ه بوشو ك ي ت يدل عليه الزبير النعم وفعلا ما بيدل عليه ولما جيء بسيف الزبير إ ل ى علي وظن عمرو بن جرموز أ ن علي يكافئه قبل علي, علي السيف وقال السيف طالما جلى به صاحبه الكرب عن وجه رسول الله قال له صاحب السيف ده والسيف ده سيف طالما جلى به صاحبه ا ل ق ر ب عن رسول الله لما سمع عمرو بن جرموز هذا فر وخشي على نفسه أ ن يقتله علي وقال بشروا قاتل بن ص ف ي ة بالنار قيل أ ن عمرو بن جرموز لما سمع هذا قتل نفسه هذه ر و ا ي ة في كتب التاريخ و ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن مصعب بن الزبير بن العوام صار واليا على اليمن فجاءه عمرو بن جرموز وقال ق د ن ي بالزبير يعني ا ق ت ص ه من نوكتلني ت الزبير ق فارسل مصعب بن الزبير الى اخيه عبد الله بن الزبير يستشيره قال انقود للزبير من عمرو بن ج ر ث م و ز والله ولا بشسع نعله و ت ر ك و ه حرا قال لهم ما ك ف و ا والله قال لهم بين ع ا ل و ما كنا ب ن ق ت ل ه خلي فكوا ودا قال لهم ق ت ل و ا الزبير ومات الزبير وقد نيف الستين من عمره يعني دخل في الستين رضي الله تعالى ع ن ه على الراجح س ن ة ست وثلاثين من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة وبذلك طوينا ص ف ح ة من أ ج ل صفحات ا ل ف ر و س ي ة والمروءه و ا ل ش ه ا م ة في ا ل إ س ل ا م غدا أ ل ق ا ك م مع بطل من ا ل أ ب ط ا ل وعلم من ا ل أ ع ل ا م استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته